كُلُّ بَلاَءٍ وَرَبِّي عالم الغيب. لَا تَأْتِيَنَّكُم عَلِيمٌ لَا يَعْجُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إلا فِي كتاب مبين.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 فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد